بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سبق أن ذكرنا أن البحث تارتان في كفاية المحاذاة العرفية وعدمها وتارتان فيما هو المحقق للمحاذاة العرفية وذكرنا أنه بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي كفايه المحاذات العرفيه وعدم الكفاية الصحيح ما ذكره المحقق الأردبيلي قدس سره من من القرائن التي اقامها <تصفيق> فإن هذه القرائن التي أقامها وإن لم تثبت ما هي القبلة وأن القبلتها هل هي عين الكعبة أم هي من تخوم الأرض إلى عنان السماء أم أنها جهة الكعبة وليست عينها لكن بعد المفروغية عن الأدلة التي ذكرناها في الجهة الثانية وهي أن القبلة, الكعبة وهي أن القبلة عين الكعبة بعد المفروغية عن تلك الأدلة يكون ما طرحه المحقق الأردبيلي من القرائن وافيا في إثباته كفاية المحادات العرفية فيقع الكلام فعلا في الأمر الثاني وهو هل عفوا ما هو المحقق للمحادات عرفي <تصفيق> <تصفيق> فهنا من هو ما أشكال ما أشكال كلامه مرتبط بالمحقق باجي فيه باجي باجي متعرض له في المحقق للمحاذاه فهنا اي في تحديد المحقق للمحاذات العرفيه يوجد اتجاهات ثلاثه الاتجاه الأول أن المحقق للمحاذاة العرفية هو الاتجاه إلى الخط الفاصل بين المشرق والمغرب الاعتداليين وبيان هذا الاتجاه وبيان هذا الاتجاه بذكر امور الامر الأول تعرض له سيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال في صفحة تسعة وثمانين في صحيحه زرارة باب تسعة من أبواب القبلة حديث اثنين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا صلاة إلا إلى القبلة قلت أين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم غيم في غير الوقت قال يعيد والكلام في أنه ما هو المراد بما بين المشرق والمغرب فهل أن المراد بالمشرق والمغرب هو الجهات، أو أن المراد بالمشرق والمغرب نفس الشروق والغروب أم أن المراد بالمشرق والمغرب نقطة ما بين اليمين واليسار يعني يسار المصلين فيقال لو كان المراد بالمشرق والمغرب الجهة أي أن القبلة هي الخط الموهوم بين جهة المشرق وجهة المغرب فلازم ذلك أن من توجه إلى هذا الخط فقد استقبل مع أنه قد تكون القبلة عن يمينه أو عن يساره فمطلق الجهة عفوا فمطلق الخط بين جهة المشرق وجهة المغرب لا يحتمل كونه هو القبلة وإن أريد وإن الدعية ان المراد بالمشرق والمغرب نفس الشروق والغروب الذي يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الفصول فلو كان ذلك هو المراد للازم اختلاف القبله اختلاف البلدان ففي خط الاستواء مثلا يكون النهار معتدلا فيمكن تصوير خط منضبط بين الشروق وشنو والغروب وأما في البلدان التي يكون النهار فيها قصيرا جدا نعم أو يكون النهار فيها طويلا جدا أو البلد الواحد الذي يختلف نهاره باختلاف الفصول اختلافا فاحشان فإن لازم إيكال القبلة إلى خط وهمي بين الشروق وبين الغروب هو اختلاف القبلة بالنسبة إلى المكلف وهو باطل جزمان إذن فالمراد بالمشرق والمغرب ما بين المشرق والمغرب قبله أن المصلي لو توجه إلى جهة مكة فما بين شماله ويمينه قبلته فالمراد بالمشرق والمغرب نقطه اليسار واليمين لان المراد بالمشرق والمغرب جهه المشرق وجهه المغرب او فقل شنو الشروق والغروب وقد يقال في المقابل قد يقال إن المنظور في هذه الرواية لأفق المدينة حيث إن حيث إن مكة بالنسبة إلى المدينة واقعة في الجنوب فالمصلي إذا توجه إلى مكة وهو في المدينة كان يساره مشرقا ويمينه مغربا فلذلك ورد ما بين المشرق والمغرب قبله أي بلحاظ أفق المدينة ولكن احتمال خصوصية أهل المدينة أو المدينة احتمال مقطوع بعدمه خصوصا وأن ظاهر الروايه السوء عفوا بقوع الجواب على نحو القضية الحقيقية هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني بعد المفروغية عن أن المراد بما بين المشرق والمغرب هو ما بين نقطة اليسار واليمين بالنسبة للمصلي أينما كان موقعه فما هو المقصود بما بينهما فهل المقصود بما بينهما نصف الدائرة إذ المفروض أن المصلي بالنسبة إلى الكعبة واقع في محيط دائرة فإذا قمنا برسم دائره تشمل المصلي والكعبة بحيث يقع المصلي في جنو محيط الدائرة ومركز الدائرة وتكون القبلة أمامه فهل يراد بما بين المشرق والمغرب تمام نصف الدائرة بحيث تكون ساعة القبلة بمقدار ما لم يصل مئة ثمانين درجة فلنقل مثلا مئة وثمانية وسبعين درجة مثلا أن مقدار سعة القبلة هو مئة وثمانية وسبعين درجة مثلا أم أن المقصود ثلث الدائرة أم أن المقصود ربع الدائرة وأشباه ذلك مما لا دليل على تعينه كما أنه قد يقال في المقام وذكره سيدنا قدس سره في صفحة 427 من الجزء الحادي عشر أن المراد بذلك السمت الذي يظن كون الكعبة فيه ولكنه واضح البطلان لأن البحث ثبوتي ولا ربط له بالظن والعلم إذ ليس البحث الآن اثباتيا وإنما البحث ثبوتي ما هو المحقق للمحاذاة العرفية واقعا مع غمض النظر عن علم المكلف وجهله وظنه واحتماله فلا معنى لأن يناط المحقق للمحاذاة العرفية بشنو بظن المكلف وإن لم يكن في الواقع محاذيان اذن فلا بد من المصير الى طرح وجه صناعيين لتحديد المقدار ما بين المشرق والمغرب اي ما بين اليسار واليمين لا اليسار واليمين ما بين اليسار واليمين ندري اماريه فارغين فارغين عن الاماريه الان ما هو المحقق لهذه الاماريه فارغنا عن ان القبله هي عين الكعبه وان المحاذات العرفيه اماره عليها هذا كله فارغنا من الان بحثنا ما هو المحقق للمحاذات ما تقول المحاذات العرفيه اماره ما هو المحقق للمحاذات العرفيه جاءتنا روايه قالت ما بين ال... مشرق والمغرب فسرنا المشرق والمغرب يعني ما بين يساره ويمينه يعني ما بين يساره كله لا تحرد الظن شوال هذا صارت إمارة إثباتية مو إمارة ثبوتية صارت إمارة مرتبطة بظن المكلف وجهله ولو لم يكن محاذيان وهذا مو محل البحث الآن هذا الذي يناط بالظن ما يسلكه المصلي الان احنا ما نرى ما يسلكه المصلي ما هو في الواقع كذلك سواء بالنسبه للمصلي بالنسبه الى الذبيحه بالنسبه الى القبور ما لنا علاقه الان احنا ليس كلامنا فيما يتخذه المصلي حال صلاته الآن كلامنا ما هو المحقق للمحاذات العرفية مع غمض النظر عن المصلي نظير أن تبحثوا في المسافة الآن إذا تبحثوا في المسافة مسافة شنو؟ الموجبة لقصر الصلاة هذا بحث. ثبوتي أما كيف يصل المصلي إلى هذه المسافة هذا مبحث إثباتي مبحث آخر ما نشغل فيه الآن إحنا. بحثنا ما هي المسافة المحققة للصلاة عفوا ما هي المسافة المحققة لوجوب القاصر هذا الآن البحث ما هو المحقق للمحاذاة العرفية مع غمض النظر عن؟ علم المصلي وجهله وظنه واحتماله بعدين بنجي الى الطرق شيخنا نحن مستعجلين العلم الظن البينه قبور المسلمين مسجون بيجي كلها اليها بعدين هذه تمام عجلناكم هو الامر الثالث ذكر الفاضل المقدار ان المحقق للمحاذاه العرفيه خط مستقيم يخرج من المشرق الى المغرب الاعتداليين ويمر بسطح الكعبه فالمصلي حينئذ يفرض من نظره خطا يخرج الى ذلك الخط هذا كله يريد يحقق المحاذاه العرفيه فان وقع على زاويه قائمه فذلك هو الاستقبال وان وقع على حاده او منفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب ذكره في التنقيح الرائع الجزء الأول صفحة 178 نريد الآن توضيح له الكلام شنو معنى وقد أوضحه سيدنا قدس سره صفحة 429 قال ولتوضيح ذلك خذ كرة خذ كرة يا شيخ علي خذ كرة وضع يديك على جانبيها من اليسار واليمين اجعل الكرة بين يديك وضع يديك على جانبيها زين وافرض هاتين النقطتين يعني بين اليد الاولى والثانيه ثابتتين وأوصل بينهما بخط فهذا الخط نسميه خط الاستواء فرضا ثم حرك الكرة نحو الجنوب يسيرا شيئا فشيئا فلا محاله يتنازل القطب الجنوبي إلى الأسفل ويتصاعد القطب الشمالي نحو الاعلى ثم لاحظ نقطتي المشرق والمغرب الاعتداليين اللذين هما في القطب الشمالي اي بعد ان تصل ب دحرجه الكره بعد ان تصل الى القطب الشمالي الشمالي هنا بالنسبة للقطب الشمالي لاحظ نقطتي المشرق والمغرب وأوصل بينهما بخيط ونحوه ثم حرك الكرة شيئا فشيئا إلى أن تنتهي إلى مكه فأوقفها وضع الخيط الذي جعلته عند القطب الشمالي موصولا بين المشرق والمغرب وضع الخيط عليها فهذا هو الخط الاعتدالي المار على سطح الكعبه فاذا وقف المصلي نحو هذا الخط بحيث بوقوفه تصير زاويتين قائمتين زاوية قائمة عن يساره زاوية قائمة عن شمال عن يمينه زاويتان قائمتان كل منهما جنو تسعون درجة فهو مستقبل لجهة الكعبه وإلا طبعا فهو مستقبل يعني استقبال شنو حقيقي دقي عقلي ما في كلام وإلا يعني فإن صار الخيط على جهة اليسار أو صار الخيط على جهة اليمين فهو مستقبل أيضا لكن استقبالا عرفيا مندرجا تحت قوله ما بين المشرق والمغرب قبلان وبعبارة أخرى تطلع روحك من الاولى حتى تطلع روحك من الأولى وبعبارة أخرى <تصفيق> إذا لاحظنا نقطتي المشرق والمغرب الاعتداليين ما معنى الاعتداليين؟ يقول أي في الوقت الذي يعتدل فيه الليل والنهار ويتساويان وفرضنا خطا مستقيما متصلا بينهما لكن يمر بسطع الكعبه فهذا الخط هو جهه الكعبه وحينئذ فالمصلي النائي اذا اتجه نحو هذا الخط نعم فان كان اتجاهه بحيث لو خرج منه خط مستقيم ولازم هو, هو, هو لازم يفرض خط مستقيم بينه وبين ذلك الخط الفاصل بين المشرق والمغرب بحيث لو فرض خروج خط مستقيم منه متصل بذلك الخط لتشكلت زاويتان قائمتان فذاك هو استقبال حقيقي للجهه وان كان الخط المزبور جنوه متمايلا نحو الشرق او نحو الغرب بحيث يحصل منه زاويه حاده من جهه ومنفرجه لأنه اذا اصير حاده من هذه الجهه منفرجة منفرجه من هذه الجهه او العكس بحيث يحصل منه زاويه حاده بلحاظ جهه منفرجه بلحاظ شنو جهه اخرى فهذا من الاستقبال العرفي اي من التوجه ما بين المشرق والمغرب <تصفيق> الذي سياتي انه هل هو استقبال في فرض العاجز أو استقبال اختياري يعني يجوز للمكلف اختيارا ان ينحرف الى المشرق والمغرب او انما يجوز له ذلك اذا لم يقدر على تحديد بل إيه اذا لم يقدر على تحديد ما يقع بين الزاويتين القائمتين هو. هذا الكلام وش زاد يعني وش غيره من المطلق شو يعني زاويه قائمة يعني هذا اللي افتهمنا. ونتيجة هذا الكلام أن, أن ما يزيد على زاويه قائمة يعني ما يزيد على تسعين درجه فهو خارج عن القبله واما ما يقع تحته فهو شنو ضمن الاستقبال هذا الذي فهمناه من هذا الكلام وسيدنا قدس سره اشكل عليه صفحه 430 قال نعم يتوجه عليه اولا إن التفسير الذي ذكره لا دليل عليه فالاجتزاء في تحقيق الاستقبال بالاتجاه نحو أي نقطة من نقاط الخط الاعتدالي على نحو تتشكل منه زاوية قائمة لم يثبت بدليل شرعي وهو دعوان بلا فرهان وثانية، طبعاً هذا احتفظ به لأن بعدين بيجي دعوة السيد الخوي نفسه، شوفوا هاد دعوة ببرهان، لو بدون برهان، سهادي يقول هذه دعوة بدون برهان، بعدين شوفوا دعوة السيد الخوي نفسه دعوة ببرهان أم بغير برهان زين، وثانية، إن الاتجاه نحو الخط الاعتدالي بنحو الزاوية القائمة. قد يستلزم الانحراف عن الكعبه بدرجات بحيث لو كانت الزاويه حاده او منفرجه كان الاتجاه الى الكعبه اقرب مما لو كانت قائمه شلون ولا سيما في البلدان الواقعه في شرق مكه او غربها كجدة مثلا فإن جدة واقعة في في الغار التي تكون قبلتها نقطة المشرق تحقيقا فما كانت قبلته نقطة المشرق تحقيقا فلا يأتي فيه جنوب ها. أن يصدر منه خط نحو الخط الواصل بين المشرق والمغرب فإن كان قائمة فهو استقبال حقيقي وإلا كان ما بين المشرق والمغرب فهذا لو أخذ زاوية قائمة ربما شنو انحريف فلا يطرد الضابط المزبور على سبيل الإطلاق كما لا يخفى إحنا الآن أمامنا كلام السيد الخوي إحنا حتى نوضحه ونبين الفرق بينه وبين لان في اختلاف طرف الكلمات يعني ما لأي حاجة خلط في المصطلحات حتى نوضحه ونقارن بينه وبين كلام المقداد والصحيح منهما يحتاج الى وقتين فنؤجله غدا حتى يصير هو آخر درس غدا نكمل هذا المطلب جيب كورا كورا نجيب كورا والحمد لله رب العالمين نعم نعم